أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى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 وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيع فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول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 مَتِّينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا بَادَ مَجَاءَ أَوْمُ البَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابَى اللَّهُ تَوْجِيهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سواء ام أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنظر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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صَرصَرٌ أَصَابَتْ حَرْثًا فَأَخَذَتْهُ كُلًّا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَصَابَهَا مَثَلٌ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يحلون لكم قبالا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 وَإِذَا خَلَوْوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَشَاءُهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْنَ بِهَا وَاِنْ تَصْبِرُوْ وَتَتَّقُوْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ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 129. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولول للمُؤ مِين عَلَ يَكفكُ أَ يُمِدكُ رَبّكمُم بسَاسَةِ عَلَ ف مِ من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 قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خال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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِمِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطير الله وََّسُولَ ل عََّكُم تُحَمُون وَسَارِعُ إ مَووفِرَة مِ وَبِّكُم وَجََّةٍ عَغُ وَ السَّمواتُ وَأَضُ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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في العرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين تَثْقِينَ وَلَا تَحِنُّ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا سَكُنْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وَيَتَّخِذَ منكم شهداء والله لا يحب بوَالِمِينَ وَالْيَوْمَ احْصَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ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 وَمَن يُرِدِ سَوَاءَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ سَوَاءَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكأين من نبي قاتل معه ربي يقول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 قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتِهِمْ اللَّهُ ثواب 118. يا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 119. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 وَلَقَدْ صدقكم الله ووعده اذ تعصونهم باذن حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون مِنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ فَمَنْ صَرَفَكُمْ عَنْهُ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ على المؤمنين اِذْ تُصْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم غَمَمٌ بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الظُّلُمَاتِ أَمَنَةً نُعَاسًا يُسَاطِئُ فَإِذًا مِّنكُمْ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 118. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا وَمَا ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَرُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على الله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 فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 يُقَبِّلُونَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّهُ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ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 ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاذرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ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 من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعض ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضموا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدٌ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وَنَقُولُ ذُوقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الَّذِينَ قَالُوا 119. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان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 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وقد خل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لفي اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ادن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما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 وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا من خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن لك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنهم, عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات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 مَا وَهُمْ جَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمِهَادِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ الله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 أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم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 وَأُتِنَّ لَنِسَاءٍ أَصْدُقَاتٍ إِن نِّحْلَلُ فَإِنْ أُتِبْنَا لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا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 وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله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 بها عودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما بَعْضِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة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 أُولَئِكَ ٱعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بَعْضَ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِي نَبِ فَاحِشَةً مُبَيِّنًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كثيرا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 وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْ لَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم مِنْ من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخطين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم.